برودكاست ملامح لشام الأواقمة الكبرياء لصبر يضاهي عنان السماء لأرض عرفنا البطولات فيها حكاية ستروى بكل لمن أهلها بالصمود نجوم يصدون كيد العد الأشقياء لكن المجد يا شام رغم الظلام بصبر جميل يزول العناء لمن أهلها بالصمود نجوم يصدون كيد العد الأشقياء لك المجد يا شام رغم الظلام بصبر جميل يزول العناء لشام الأواقمة الكبرياء لصبر يضاهي عنان السماء لأرض عرفنا البطولات فينا حكاية ستروى بكل الإباء ألم يعلم الباغي أن الزمان سيكتوبهم في سطور الهباء والناس نمضي بعز وجاه ولن نستكينا بطول البلاء فمن مات منا لجنات خلد وهم للجحيم فلسنا سوا فلا زمرة الشر يوما تدوم ولكنه الكبر للأغبياء لشام الأواقمة الكبرياء لصبر يضاهي عنانا السماء لأرض عرفنا البطولات فيها حكاية ستروى بكل الإباء أبشر أبشر بوعاد قريب نرد إليك جزيل العطاء فمهما قتلت وسالت عيون مصيرك حد من فناء فناء أبشر أبشر بوعاد قريب نرد إليك جزيل العطاء فمهما قتلت وسالت عيون مصيرك حتما فناء فناء مصيرك حتما فناء فناء ليشام الهواقم متى لصبر يضاهي عنانا السماء لأرض عرفنا البطولات فينا حكايا ستورنا